بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد لوكني تاريخ 15 موضع سفر مؤلف 1444 ketika درس كتاب و حديث الاخلاق لفضيله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تو الىنا موضوع عنيس المؤمن بالطعن ولا اللعان توفيك يا منن بن قيم رحمه الله تعالى هادي ونقو ومندشو الكتاب جزا الله خيرا كتك كتابه الصواعق المرسله وكذلك بدائع الفوائد ketika قاله حديث لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه رواه مسلم قال ابن القيم رحمه الله فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب الطلب شهاده ائنجيا كاتك ملango wa khabar qutuwa khabari kama bil shahidi yakiitwa ushudhiria jambu waeleza khabari nashafa'a yiku katak mlango wa talab kuomba wa man yakunu kathiira وهو الشهادة عليهم بالسوء نا يئل ان يكوني م wingi وكوفانيا طعنوا الناس وياتيو دساري بلا حق نكو شوديريا كو هوف وكثيرا اللعن لهم وهو طلب السوء awombe mabaya ndugu zake la yakunu shahidan alayhim wala shafian lahum hu yusqa qiyama hawezikwani shahidi yuyu wenzake wala mwe ni kuombea shafaa kwa nini qala وذالك لا في من يكثر الطعن فيهم نايل جاب حدوي فوله انا يكثر يشكو من ذلك ولا سيما في من هو اولى بالله رافضه وفيه طعن مصحابا بعدنا كولا عن وصحابا انما صحاب ومتم سلماني اولى مني وبورا الله ان متميواك كلكم واو قال والشهاده مبناها على الرحمة وطلب الخير عفوا والشفاعه مبناها على الرحمة وطرب الخير نشفاعه ايمجيني و هرومه نكونتك خير امته وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاه عليهم ما يد هذه الذي كوا ويلي انا يكثرش كوا لعن watu نكوacha كوومبي دعاء وصلي عليهم من صلاتك سفكن لهم وقال رحمه الله لان اللعن اساءه بل من ابلغ الاساءه والشفاعه احسان ابن قيم زمه ketika badaiul fawaid لعن نيكمكوسيه منتو وكملاني منتو ممكوسه بالي نكمكسيا ككوبو فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبهم الله الإحسان في الأخرى بالشفاعه يرى اني فنيا كوسا ketika hi dunia kwa kuala ni watu Allah humpokonya fa innal insana inma yahsudu ma zara au ma siku zote mtu uchuma kile kilichokipanda kile kilichokipanda utachuma ukipanda maharago utachuma maharago kwa ukipanda wema utachuma wema ni jazaami jinsi la amali huwezi kupanda maharago kisha ukaje ukachuma mahindi ni kile kilichokipando utakichuma فالونه والإساءة مانعة من الشفاعة التي هي إحسان أما كفня وovu mfanyemu tuovu nikizuizi kinachokuzuia wewe kutokana na kuomba wenzao shafa'a ambao ni wema وأما منع اللعن من الشهادة أما كل لعنكم zuiya mtu kutokana na kuwa shahidi kutoa فإن اللعن عداوة wa ya munafia shahada kule kulani ni uwadui na uwadui unaenda kinyume na shahada siku zote mtu ikiwa anauadui na mwenzake haikubali shahada yake dhidi yake hata kwa kadhi kiislamu mtu fulani ajulikana kuna utesi ye na fulani Haiwezekani kuambiwa sasa wewe nje ushuhudie dhidi yake. Si lazima tashuhudia dhidi yake. Sababu hana hana uhusiano mzuri naye, amchukia. Au paka uongo uweze kuutumia. Kwa kule kuwa laani watu ni wadui Na haiwezekani kuchukuliwa shahada ya adui. Haikubaliki wa shahada yake. Walahadha kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam sayyidash shufa'a tu sallam die bwana wa wale atakaoombea watu shafa'a kwa nini na yeye pia ni wa shafia al khalaiq ndio atakaoombea shafa'a watu wote likamali عند عمان ابن عباس رضي الله عنهما ومال القيم رحمه الله عليه اساسا موندس ان قوم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وطادتوا من قال النبيون والرسل متوم وشهداء الذين يشهدون بالبلاغ ليس فيهم طعن ولا لعان شهدان ولو تكاوشوا شهيدين متوم ومفكش هجومه والله سبحانه وتعالى نهمونا كتي او واو من ولا, ولا كوفanya طعن watu كوالا امبو تكووا مشاهدي سكوقيامه بس هيذي اخلاق او هيذي صفات لازم وجهك وش ناض قال وعن قتاده قال قال ابن عمر رضي الله عنهما ابغض عباد الله الى الله كل طعان لعان ketika waja Allah ana ychukiza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kila ور ابن جرير قبري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير عن قتاده رحمه الله تعالى انه قرأ قول الله عز وجل في ذكر دعاء ابراهيم الخليل عليه السلام فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ابراهيم اليوم بيدعوا كواتكني فوطى ميسني كاتكني لا تكني عاصي قصي و هو ني مwingi wa ثم قال قتاده البصمه هي ايه قال كما اسمعوا الى قول خليل الله ابراهيم عليه السلام يبوسك ريزني منeno ya kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salam la wallahi ma kanu ما قال كان يقال ان من أشر عباد الله كل طعان لعان ketika viumbe wovu kabisa ni wale wanafanyia paan mtu na kwa laani na hapa tukizungumzia paan tukasudia wale ambao wanafanyia wenzao paan bila haki ama ikiwa ni katika haki ndio pale utaona kwa كما فانا يولي بانا alimumbia i'didi ya muhammad fa inna hadhihi alqisma ma urida biha wajhu allah akasema yakhruju min dhidhi hadha kanyosha huyo wakati muungu yake au nyuma wanaomfuata kutatokia watu tahdiruna salata akawaeleza يشاكم رؤس و كذلك ketika مساله لعن يرى ان يستحق كلعاني وا حس عموما اتلعني وا فمثلا طه صلى الله عليه وسلم اكسم لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم masaajid wale wakala alini na kadhalika akawalaani wenye kunywa nyusi katika wanawake umumnya tawalaana kwa wale washtahiku alini kawalaani wanaume wanaojifananisha na wanawake na wanawake wanaojifananisha na wanaume kwa hizo haziingii hapa hapa utakusudia ni yule anayefanyili jambo bila nini bila haki نفنيها قال ثم تامل في الايه كيف أن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاه لم يقل اللهم اخزهم او اللهم لعنهم او نحو ذلك ابراهيم المطلوبه والذي ينقاصي حكسمه امنا واني خزي خذاي انه ذلك ketika ulumwangu اولعني أو ومفنوعك أو انما قالوا ومن عصاني فانك غفور رحيم اشفق عليهم ورحمههم فدعا لهم بالمغفره والرحمه وهو مقام جدير اي والله بالتامل والسلوك فيه فهو نهج النبيين عليهم السلام جاما بضل نتكنا متل زينغاتيي سنه دي مفهوم ومتومه الله عليه الصلاه والسلام كوني هرومه ولا ينك معصيه الله سبحانه وتعالى قال حفظه الله وتعالى عن النبي هريره رضي الله عنه قال قدم طفيل ابن عمرو الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وابت فادعوا الله عليها هاما صحابه طفيل بن عمرو الدوسي فمجانا وينزعت كبيله الدوس من اليمن ولكوجا قمت تمت يا رسول الله إن دوسا عصت وابت دوس ومعاصينا وكتاو الاسلام تملينانيا وكتاو الاسلام فادعوا الله عليها سلهم فادعوا الله عليها ما سوا يا رسول الله وابي معنى وكما امم امبطوم صلي وسلم على ن داوس بسبب ما يقطع حقي نك قطع كمفوطه امطوم صلي وسلم فقال وقت وكسم هذا كت داوس قبيله لداوس لشافنين لشان غاميه كنين بسبب دعاء امم امطوم صلي وسلم بلا شك الله سبحانه وتعالى نا واو وميعصي واستحق سي صواب ومعاصي لكتاب الاسلام قال توسل مكسم اللهم اهدده وسناتي به اتفقون عليه اكو امبيه هدايه نكون الله اوالدي وكنا على الاسلام دعاء لمكافري الله هو انوذه ناويه اني داخل كاني مطمئن سلمى وامبيه وفي روايه للبخاري فظن الناس انه يدعو عليهم وتو فقال اللهم اهدو دوسا وات الله اواونجه كبير لدوسنا اوالته وكوي ني قال ذلك الطفيل وهو دوسي غاضبا بالله الطفيل ندوسي كبير لكنه لكن ليسمعها هيا ككثيركوا الله سبحانه وتعالى حيث بلغ استياء عنده مبلغا عظيما من حال قومه استقيى بباءه سنه مع حاله watu فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه ثم سلم وكيلك يا قبلة وكني كما ثبت في بعض روايات الحديث يلوثبثي ketika ba'dhi riwanza qti wa dhanna an-nasu annahu sayad'u alayhim wa taw kadhania kumtum salama tawapiza li anna alladhi tuliba minhu huwa an yad'u alayhim sawivondivolvombo mtum salama awapiza faqala اللهم اهد دوسا وائت بهم حقا العلم اكاومبيه الله لهم ان يهديهم وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وهدا اكثرهم الى هذا الدين ان الله يرحمكم اككوباري دعاء يا صلى الله عليه وسلم نا ونجي ketika kabila la dausu kasidimu wakasidimu wakaingia katika din ya ma subhanahu قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين يا رسول الله وابئ ذوا شركينا وابئ قال اني لم ابعث لحانن وانما بعثت رحمة رواه مسلم احمد خارج سيزي حديثه وذن جونانيس khabar hiyo ya ajabu sasa waislamu wenyewe wa wakata vichwa sasa waacha kuwashirikiana na makafiri yaani nafikiri wao hawafikiri wa kitu cha kualingania wale wa waislamu wa kuingia katika uislamu wa hili walifikirika busara wafikirie wa wafikiri kuua tu piga hua lepua eve ushamlingania akakataa uislamu ama ngkupiga vita kwa tuondolee mbali ya wale ambao pia vita wazi waislamu sitozungumzia hao ambao pengine waishi na jirani yake uje mlingania uje umfikishie uislamu wa kuna watu waishi na wasukua wa uislamu labda pengine uko nao makazi ni aona haya siku moja kumwambia yule kuingia katika uislamu uislamu ni dini kwa hivi na hivi na hivi na hivi alafu uje msikie mtu kama yule kesho kilekyo kesema kata kichwa hua ee eh baba wao mshindo na kualingania katika uislamu umtume za sallam alipoambiwa awapize na kala inni lam ubsalhaana wa inna ma bu'ithtu rahmatan sikutumilizwa mimi kwenda kulaani watu hapa nimetumilizwa mimi ni rahma kwa watu kuna walingania watu katika uislamu wa wallahu ta'ala yaqulu wa ma arsalnaka illa رحمه للعالمين ومن رحمه صلى الله عليه وسلم للعالمين انه كان يدعو للكفار بالهدايه والدخول في الدين نكتق حرمه ان يكون نبينا الله عليه وسلم aliqu ombea الله او الله هو اله قال اني لم ابعث نحانا وانما بعثت رحمة قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد اذائهم تזاما مننوا همطوم صلى الله عليه وسلم اي يظنون ذا وقت اليوامبيوا او ابيزوا وشركينا بسبب اذياؤه اللي كانوا يمشين وواودي بما انه ابي يجد فيته نكوعدي في الاسلام نمتوك سلامه كاجب مننوانا فهذا يفيد ان المؤمن لا يكون لحانا هبطت فائده كالمؤمن سي من قران الهلال في كل وقت الله لعنة الله ساسا ندوتاونو تو kama hawa hataki kit na wenzake kidogo tu Allah yelana eh wona jembo do goitu alani tu alani tu wallahu musta'an qala rahimahuhu Allah ta'ala wa أو يحذرهم عنه نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابه وكمال الانقياد وهذا مقام يطول بذكر الامثله عليه لكن أشير إلى هذا شاهدين عظيمين نفيسين جليلين كيفوا بها اطلت امثال الصحابه نمغن والطبقيش وسيهو متو مسلم وكجيبوشا على هذه مصحاب الصحابه jambo hili ukijiepusha nalo na kulaani laani watu na kuwafanyia taabu watu ukijiepusha nalo sana nahama الله katika kikao kitakachokuja insha Allah sallallahu yanfa'alna allamana wa yzidana ilma wa alla Sallallahu الله ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanaka wal hamduka Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik